كمال الايمان عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه